اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم جاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم وجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمم الحبيب العالص القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمم الحبيب العالص القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم